ما يقول إذا استيقظ من منامه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ويقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره